وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله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 نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أيها الناس لقد أنعم الله جل وعلا على أمة الإسلام بالرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم غير أن أمية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن يوما ما قدحا في رسالته أو مثلبا في نبوته كلا بل إن هذا النبي الأمي هو من أمره الله بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إنه والله لنبي أمي يدعو أمته إلى القراءة والكتابة كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم يستشعر عظمة القلم بإقسام الله تعالى به في قوله نون والقلم وما يسطرون. والإقسام من الله تعالى لا يتبع إلا بشريف ما أبدع وكريم ما صنع ومن ذلك القلم الذي هو آلة الكتابة واول مخلوقات الله تعالى على احد الاقوال كما في قوله صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم الحديث رواه ابو داود والترمذي القلم ايها الناس هو خطيب الناس وفصيحهم وواعظهم وطبيبهم بالاقلام تدار الاقاليم وتساس الممالك القلم هو نظام الافهام وبريد اللسان الصامت والكتابه بالقلم شرف ورفعه للمرء وبضاعه الرابحة هي للمتعلم بمنزله السلطان وانسان عينه بل عين انسانه بالقلم تخلد العلوم وتثبت الحقوق ولولا الكتابه لانقطعت اخبار بعض الامم واندرست السنن ولم يعرف الخلف مذهب السلف ورحم الله سعيد بن العاص رضي الله عنه حين قال من لم يكتب فيمينه يسرى ولقد أحسن معن ابن زائدة حيث قال إذا لم تكتب اليد فهي رجل أيها المسلمون لقد فاخر كثير من المسلمين بالقلم حتى جاروا به السيف والسنان نعم لقد فاخر بذلك علماءهم وشعراءهم وبلغاؤهم ووعاظهم لقد رقموا بالقلم لقد رقموا بالقلم الجد صحائف الأبرار ليحطموا به صحائف الأشرار ولقد أثرت إق... ولقد أثرت أقلامهم في إرهاب اله... في إرهاب العدو عن بعد ولقد أثرت أقلامهم في إرهاب العدو عن بعد ما لم تؤثر السيوف عن قرب لقد كانت نواياهم إبراز الخير لأمة الإسلام نصحا وإرشادا وأحكاما وفقها وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر وأدبا وشعرا لا يخرمان المرؤة ولا يثلمان الرزانة والمنطق لم تكن أقلامهم مأجورة يوما ما ولم يقترفوا بالقلم ما يخدش حياء امتهم أو يحدث ظلمة في هويتها بل لم يكن همهم الإحبار أمام الدرهم والدينار وأمام حظوظ النفس والذات البالية فضلا عما قد يصاحب مثل ذلكم من تعسف وشقشقة تسترق الأقلام أو تجفف المحابر لتحتكر بقلم لا يشفي من ألم عباد الله صدق القلم وفصاحته من أحسن ما يتلبس به الكاتب ويتزر به العاقل وإن الاعتناء بأدب القلم في المعنى هو ضرورة كما هو الأمر في المبنى وهو بذلك صاحب في الغربة ومؤنس في القلة وزين في المحافل ناهيكم عن دلالته على العقل والمرؤة ورباطة الجيش والتبري من ضيق العطن ومصادرة الحق وعشق الهوى الذي يعمي ويصم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ثم تا إنه ولا شك أن من غرس بقلمه فسيلا فإنه يشك أن يأكل رطبها وما يستوي عند أولنها وذوي الحجاء قلمان أحدهما ثرثار متفيهق يكتب قبل ان يفكر ويرمي قبل ان يبصر يطب زكاما فيحدث جذاما والقلم الاخر قلم يكتب على استحياء محمود واستشعار لمسؤوليه القلم والمحاسبه عليه امام الله وله مع ذلك غيره نابته من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم واذا ما تعارض القلمان فإن الخرس, فان الخرس خير من البيان بالباطل كما ان الحصور خير من العاهر قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون وحاصل ذلكم عباد الله انه ما رؤي مثل قلم في حمل المتناقضات فهو عند اللبيب المهتدي آلة من آلات الخير والبر ومركب من مراكب البلوغ والنجاح ورقب صدع الفلك الماخر وهو عند النزق المائل أقرب خبيثة ودود علق يلاصق لحم من يقاربه، ومع هذا كله عباد الله فإن القلم في هذا الزمان قد فشى فشوا كبيرا لم يكن كسابق الأزمان وقد اتسع نطاقه ليبلغ القاصي والداني كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم رواه الإمام أحمد في مسنده وإن مما لا شك فيه ان الشيء اذا فشا وذاع وذاع ذيوعا واسعا كثر مدعوه وقل اخذوه بحقه فيكثر حينئذ الخطا ويعم الزلل فيفرز ذلكم عري بعض الاقلام عن الادب فلا ترعى حرمه ولا تحسن رقما ولا تزن عاطفه في نقاش فتثور بسببها خواطر النفوس وتبعث الاضغان وتكشف الأستار ويشتد اللغط رقما بقلم في قلطاس ملموس بالأيدي ناهيكم عن الكذب والافتراء والتصريح بالعورات وما يخدش العدل والإنصاف والموضوعية البريئة مع ما يصاحب ذلكم من قلم متعثر فيزداد خطره ويستفحل شره ومن ثم ينوء صاحبه بأحمال لا يقلها ظهر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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أيها الناس إن المسلمين بعامه لفي حاجة ماسة إلى القلم الصادق إلى القلم الأمين إلى القلم الصافي من الدخل إلى القلم الملهم الذي يأخذ بلب قارئه صدقا ونصحا وصفاءا ينشر الحق ويحيي السنه ويدل الناس الى ما فيه خير ما فيه خير دينهم ودنياهم ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب ان القلم امانه وحملته من بني الاسلام كثر غير ان الانسان كان ظلوما جهولا وما كل من حمل الامانه عرف قدرها ولاجل ذا لفت علماء الإسلام الانتباه إلى صفات وضوابط لا يسع الأمة إهمالها ولا ينبغي أن يقصر فيها كاتب أو ذو قلم أو من جهة أخرى من قبل القراء وأمثالهم إلى إلى عمن يتلقون إلى عمن يتلقون ما ينفع ولمن يقرؤون ما يفيد وممن يأخذون ولمن يذرون فتكلموا عن كون الكاتب مسلما مستقيما ليؤمن جانبه ويوثق فيما يسطره بنانه حتى لا يذوق القراء حتى لا يذوق القراء مرارات يتجرعونها ولا يكادون يسيغونها غير مرة كما تكلم علماء الإسلام ايضا عن كون الكاتب ذا علم وبصيرة وأن يقتصر صاحب التخصص على تخصصه فلا يتحول الكاتب بقلمه من كونه صحفيا الى كونه فقيها مفتيا ولا من كونه اديبا الى كونه طبيبا ولا من كونه مفكرا الى كونه وصيا وصايه مطلقه على افكار القراء ومصادر تلقيهم وحادي الجميع وحادي الجميع في ذلكم ان يكون المرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن من أهم ما بينه علماء الإسلام والناصحون منهم أن يكون صاحب القلم متصفا بالعدالة والإنصاف وادراك معنى الحوار السليم لأن الكاتب الجائر ليس له قائد في فكره وقلمه إلا الهوى والتدليس والتلبيس والتهويش والتشويش ولربما زاد ونقص وحرف وأول فكان كمن وصفهم الله بقوله تجعلونهم قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وإذا كان الناس يكبون على وجوههم في النار بسبب حصائد ألسنتهم مع أن اللسان يفنى وينقطع حديثه فما ظنكم بالقلم الذي يطول تصطيره ويبقى حيا وان مات صاحبه وأضحى فتاتا قلمان قلمان لو تعرفهما لعرفت نوع مدادي قلم الرزين وعكسه قلم السفيه الصادي فاختر لنفسك واحدا ينجيك يوم معادي هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وازكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا